سكبت عليهم دموع الفراق وسألت جفني أتكفي الدموع وسرت وحيدا غريب الديار وساروا جميعا وسار الجموع وساروا جميعا وسار الجموع سكبت عليهم دموع الفراح وسألت جفني أتكفي الدموع وسرت وحيدا غريب الديار وساروا جميعا وسار وساروا جميعا وسار الجموع رفاقي لماذا سيطوى الكتاب وما ذنب قلبي لكي لا يضيع فؤادي سقيم فهل من دواء يداوي فراق الفؤاد الوجيع رفاقي لماذا سيطوى الكتاب وما ذنب قلبي لكي لا يضيع فؤادي قيم فهل من دواء يجاويجاوي في بلاقل عليهم دموع الفراق وسارت جفني اتكف الدموع وصرت وحيدا غريب الديا وسار جميعا وسار الجوع وسار جميعا وسار الجوع 3-أجل كيف أرنو لعيش مرير 4-رحلتم صحابي فكيف الرجوع 5 الحياء لصاح الفؤاد 6-سلبتم كياني كطفل رضيع 6-أجل كيف أرنو لعيش مرير 7-رحلتم صحابي فكيف الرجوع 8 الحياء لصاح الفؤاد 8 بسوكانك كطفل رضيع سكبت عليهم دموع الفراق وسالت جفني اتكفي الدموع وصرت وحيدا غريب الديار وسار جميع الوسار وسار جميع الوسار الجمهور فلا سامع نرى مسئول ولا ناظر قادهته الدموع فأيقنت أني سابقا وحيدا أذوق الفراقا ولست أجوع فلا سامع رام سور الكسير ولا ناظر قد دهته الدموع فأيقنت أني سابقا وحيدا أذوق الفراقا ولست أجوع سكبت عليه دموع الفراق وساتجفني اتكفي الدموع وصرت وحيدا غريب الديار وسار الجميع وسار وسار جميعا وسار الجمهور صحبي وداعاً سيبقى الوداد وتبقى المحبة لا لن تضيع وموعدنا ظل عرش الاله جمعا تراهم فنعمل جم وفي عدن جناته نلتقي بروض وريحانة وزر بروض وريحانة وزر ودع الصحاب سيحل اللقاء بتلك الديار ولا من دموع ودع الصحاب اللقاء بتلك الديار ولا من دموع سكبت عليهم دموع الفراق وسالت جفني اتكفي الدموع وصرت وحيدا غريب الديار جميعا وسار جميع الوسار الجوع وسار جميع